قال قد أدي بدعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بضوء وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا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 وَإِنَّكَ فِرَامٌ مِّنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً وَصِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ